الموقع الرسمي بفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة, المادة نحمده ونستعينه ونستحديه ونستغفره وعلى عوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا بذلنا وَمَنْ يُضْمِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَى إِلَّا اللَّهِ وَأَهُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُهُ وَخَلِيلُهُ أنثَنَهُ الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرة ونذيرة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 يا ايها الذين امنا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فبين ما اصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى واخيرًا هدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة في دين الاسلام بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ولا تقوما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لم تفرق الارض ولن تبلغ الجبال قطا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله اله اخرت فلنلقى في جهنم ملوما متورا الايات من سوره الاسراء السادسه والثلاثون إلى التاسع والثلاثين من السورة وكنت قد بدأت حديثاً في شرح هذه الآيات والآيات التي قبل هذه الآيات وبدأت في تفسير هذه الآيات التي فيها توديهات من الله سبحانه وتعالى وصايا لعباده يأمرهم أن يلتزموا بها وا كنت قد وقفت في الخطبه البغيه مع قوله تعالى ولا تقم ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل ملايكه كان عنه مسورا في الخطبه التي هر تكلمنا عن ولا تخف ما ليس لك به علم مفصلته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 كلمه واحده نهي في الشريعه الا يتكلم بها وهينتم ذلك وضربت الامثال وتلك الامثال نظربها للناس وما يعقلها الا العالمين فنقبل اليوم بحول الله وقوته مع قوله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا بمعنى ان الله سبحانه وتعالى سوف يسال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 يسألك عن أمرين أنك أمرت بأن تسمع بعض ما أمرت بشيء يعني الله عز وجل في الكتاب سنذكر الآيات التي تفيد في هذا المعنى أنه أمرك بالاستماع لأشياء كثيرة جدا تتمع ونهات أيضا أن لا تسمع المسؤولية بالدور في هذا الأمر سمعت كذا هل امرك الله او ان بعث الله بان تسمع ام هو من جنس ما نهى الله عز وجل ونهى ان بعث الله على الاستماع الي ده السؤال بيدور يوم القيامه في هذين الامرين كذلك في مساله البصر البصر ايضا تسال لانه لازم وجل امرك ان ان, أن تنظر وان تبصر لاشياء كثيره جدا ياتيك الكلام مفصلا وانا هاك ايضا ان لا تبصر لا ثوليه بالدور في هل ابصر ما اوبرت عن ان تبصر شرعا وهل لم تبصر كما لويد تعالى وكذا القلب وناخذ الان السمع ما له هو السمع ريحه حاسه من الحواس التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الانسان ونعمه من النعم التي يسالوا عنها في بدء قوله تعالى ثم لتسالون يومئذ عن النعيم يسالوك عن النعمه دي لانه ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان انوصوله فدي نعمه الله بالسائل عنها وهل شكرت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه ولا شيء اول شيء هل شكرت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه والذي جاء لكم السمعة والأبصارة والأفئدة قليلاً ما تشكرون شكرتها الله قال لك قليل ولو قليل شكرتها الله سبحانه وتعالى على هذه النعم هذه نعمة في النعمة دي ما يعتبر نعمة ذاته والله يقول لك الدان نحن الدان نحن جاي مع العز وجل قال إن الإنسان لربه لكنود والكنود هو الذي يعد المصائب وينسى النعم وفي نعم كثير جدا الانسان قد لا يدرها مما انعم الله به علينا افتكروا ان النعم الا يكون عنده عمارة وبعدين فيها كم صاب وعنده عربيه ما ظن له قروش في, في البنك ولا غيره ربنا انعم علينا نعم كثير اصل انت يقول لك انا ما اداني اي حاجه كما ما اداني اي حاجه ولا حاجه كله كله ما في يقول لك الا عدم وكيله الله من اسمه فطرف ولا اولاد طاردنهم من المدارس والمرعى يانا يقعد يحسب لب وينسى البصر وينسى السمع وينسى الصحه والعافيه والهواء والماء ووا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفر بقت عد نعمه الله سبحانه وتعالى فدي نعمه الان لو الله عز وجل سلم بينك منك هذه النعمه يعني النعمه دي لو الله ضغاك ترش ما في ناس ترش مش كده لو سلم الله بينك هذه النعمه نعمه السمع وكنت تملك كنوز الدنيا كنوز الدنيا بأجمعها أضاد داخلها وقالوا لك ما شيله منك عشان تسمع ما يشوف النار ضندهم الله تشجعي للجماعة عندهم في ده ومهر ويصحقوا وهو مهر في عين جاي و جاي فلو تملك الكنوز دي بأكبر أبنك تدفعها عشان تسمع يجبونك شلوها ما ما بتقدر تستمر والله صحيح ما عندنا نعم اكثر نعمه يا عم لا قص ولا تعد فتحتاج هذه النعمه الارتدان الى شوف هل شكرت الله تعالى هل علمت قدر هذه النعمه وشكرت الله عنده وجل عليها بما يستوجب الشكر في مساله الالتزام ابتداء بما وهبت ان تسمح بما خلقت من اجله هذه الحافه هل هل ذكر طلع الذجل واطاع الله سبحانه وتعالى بان حققنا معنى ما امنت به في مقام هذه الحاجه بالذات على وجه التحديد لا بد ان ان تعد الجواب ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا فالمساله الثانيه التي يهمنا النقب عندها ان سبب شقاء الكافرين في يوم القيامة لما تجرى القرآن تبحث عن الكفار انت بتجرى القرآن تبحث عن الكافرين في جهنم وتبحث عن الأسباب التي أودت بهؤلاء إلى دخول جهنم أقول القرآن أنا أذكرك بالعيات لما تبحث عن الأسباب التي دخل أن الكفار النار بسببها كالجار طبطا بالسمع والله أسعى طبط بالسمع, طبط بالسمع. ليش عم يكفر يعني ما كانوا ما بيسمعوا لما امر الله ان يسمع كانوا ما بيسمعوا القران والله دخل الحاجه دي عشان تسمع القران وتسمع الحديث النبوي وتسمع الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال تسمع الكلام الذي دخلوا جهنم قالت تعالى وعركم جهنم يومئذ للكابرين عذاب دول تلقى الله قال ده الخشين جهنم حرم جهنم دخلهم فيها ليه الذين كانت اعينهم في رصاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ده السبب انت فاهم الكفار الله عز وجل قال دخلوا جهنم وعرض عليهم جهنم وادخلوهم فيها لانه كانت اعيوب في رصاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع وَلَا تَطِعُونَ سَمَعَ مُجْمَعَ نَأْتُرُشِ فالحاجات القرآن القرآن اللي هو وسيلة الهدى الرب سبحانه وتعالى يتكلم عن الدعاء بالذات والقرآن ده الله عز وجل ستلبه ورسوله وقال له تكلمه يا أيها الرسول بلغ ما أندي إليك من ربك وإن لم تبعل فما بلغك رسالته والله يعصمك من الناس ذا اللي بلغ الناس القرآن ده والقران ده هو الهدى هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الهدى الدول بيعتدل بالقران والله تعالى ان الهدى هو القران سما هو ذاك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين اهتدوا من الاول من الصحابه ومن بعدهم يهتدوا بشهوه مسير القران ده ربنا نسمينا منادي ان ينادي للايمان ان امن بربكم فمنا ربنا الى اخر الايات فاخلاد موقف عنا سيئاتنا وتوفنا بعد ربنا في شان المؤمنين وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير القران هو ثوبه الهدى لذلك اي ذول بعنا نعرف هل مبتدئ ولا ما مبتدئ دعنا نتفضل ولا ممتنع بنوزله البشر تفتكر بندخلك كمبيوتر عشان نعرفك انت من الضالين ولا المتدين نعرفك كيف بندخلك الميزان ده الهدى ننزل فيك القران لنشوفك اتبع ياكما في قران لقد تمناته لذلك في الجنه لانهم عملوا كذا وخذا وخذا وكذا وكذا وكذا دل في جهنم وهم من الضالين لانهم فعلوا كذا وكذا وكذا اقرا القران ولا جاء تشبه اذا جاء تشبه محايه اذا تشبه محايه ما بدهم فهم كلامنا والله زيد اذا بارت لي الدجالين ها والمقفوفه واهل الزيق والضلال الذين جعلوا القران عباره عن حجبات يلبسك كاب غريب تفسكلو دا دابوك شيخ جبت عملون لقيت وضعك مستورد الجيتا في الدكان لا نزوم والله ابو الشيخ هذا القران ده حاجه الحجبني بالقران من انت مجنون مقلد ده مقلب ده مقلب جاب لك نص كيلو ونص كيلو ما ظاهر اي حاجه وتبسط احنا الشيخ بكرعينه وتهبب لك غبار ده مش شغله صوفيه وعامل له خلوه وغدره اهله القران واهله الكثره واللي زي ما بيقولوا مساكن يشرك لك بالقران لكن شغال ضد القران خلق خلق حول الناس الجماعة قالت لك سابوك الشيخ بالعير أكذب ويعافي يبدأ جرائد لو عم في جماعة جرائد أعطى لها عاطل معه من الشوء أنا ما بجيب اسم منجليدة ولا بجي اسم مزاردة دعي الناس عواليك والله أكذب عواليك أكذب ودعي الناس تخليك المنبر ودعي قال أنا عارف ويجيب اسمه قال لا يجيب اسم المنبر ده, ده يقول لك لا تأكل لك وما تكثر ساكد يحمدني همزاً ويحمدني لمزاً في بعض الصحف الجامع وإمام الجامع وفي الفتحاب مربى خمسة والزول هذا والزول ماذا؟ الزول يأتيه أنت مجينين عشان أوريك الزول هذا منه أنت خيط ما لك؟ تعاليني تعاليني يا عاصر فما أظن نقطاتي ويكون جائبين لهم نحن في المحدد لأننا أجيب المغارضة ما أردد علي الشغل العالة وانتهي من, من أي عاصر فقدر انتهي من الشغل العالة شوف لك الشغل العالة كان داير الكوره كيف فيادر تكلم في في في فنان اقل مما لازم برضوا انت قال لي حاصل بجيب اسمه ما انا قيمك تشوف مفروض اجيب بجيبك لكل ما جاء عاطل ساي زو نقره داير كان كب علم عن طريق العالم برضه لا اكو اكو هذا الجو اذا عرفت هذالك غير يحل الموضوع الكفار ربطوا اني اقول هذا القران نزل للناس بميزان الكتابه الفرد دي كلها الان وهيك هي كان هذه الطرق وهذه الجماعات التي انحرفت تعمل في الدين كلها باطل مع كونهم من الانصار ما هذه برر الخط تصرباتهم غلط مسلموا شرمادي ما راح تحشرهم الله سنك المهدي لا حرب الانجليز يا خطر اطلع بره, بره الانجليز رسل ليك على الغرباني إذا تابع الشيخ ابتكة نسألون لأن لا. لا. أبوه يأتون عن ذلك القيامات أكلم أبرم عن القيامات كلكم دجالون أخو مسلم دجال تأخذ غراب دائم الكبر على الكرسي أي عاطل غلبته الشهلاء عودي لعب على أمة الكبر والقرآن يكشب عن ذلك حوله جميعا كلهم نرجع للكبار السبب يقول هؤلاء الناس ابو اسماعيل القران واي ذول تلقاهم لما نتكلم نقول اما قال والرسول قال وشين لعاته تعرفوا ذا عيان والله ذا اول ما نبدا قال تعالى قالكوا احنا ذاته يمروا يمروا عيان بتقعدوا فاضوا سكتوا تقولوا ابو خشم جنمل ابو اسماعيل القران وعارف هي القران ده ما تجمع هو الهدى اصلا ليه ما دخلنا فده غلبهم اسمهم وايل والعيان ما بيحب يسمع القران يمكن يسمع اولاد ساكن يشغل بصوت القاري هناك فلان ولا, ولا فياسلام انا بحب القاري ده جدا وشال سبحه والله ده وموشري ويا تشف ناس استمعوا اليها لكن ما بقى لكن لما نجي لهذه الايات السمع دي ذاته يقولك يا اخي هو بيقول شو لوجت ميلهايا للقرانه يعني ممكن تجرالها في الايات يجرا لك واحد بصوت جميل جدا ايات ها تتكلم عن التوحيد وانت بتهتز ولا من انا ابو مش العب اهو ده الوهاب نحن ماذا نقول الواد ما في الوهاب ده القران ذاته يجرا لك ومن اضل يجرا لك بصوت جميل وده الله ومن اضلهم هذ من طول الله ملائك تجيب ولله بالقيامه وصوت جميل وهو مع دعائهم غافلون واذا حجر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بيده الكفراء استمع لها بالصوت الجميل ولله الليال الفاتحه الله يطول عمرك انا اقوم بس اشرح الايه دي استمع من الحمد لله نحمده ونستعينه طبعا كاستبانات لهذه الايه قال تعالى ومن ازضلوا بايدهم من دون الله ما لا فيه لهم الذي اذا ضل مخلوق اذا بتسمع بتنادي برايق او صايديما او بوكاشي اضل مخلوق كده الاجاكرو ما بده ياكلوا ابيض دلوقتي مع موسمات بقى شويه من دول ده انا صراخ السوق ما عندي صوتي ده بنجيبك بيه وده بشرح لك بيه لكن الصوت الرقيق ده بتاع مولا الذهب انا بقى عندي صوتان هو صوت القران لكن من داوية التفسير من داوية المعنى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس لما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فالكلام في البيان الكلام في البيان الجماعة ذات يتخرج, يتخرج يتخرج من الخلوة ومشرف وده العجف تأثب الإنسان لما يتفع من الخلوة مشرف يقول لكم الله حبثت القرآن محمد الله وكرمت واندري شهادة عند الشدائد يتنهر منهم فأقول يا الله اه والله في طريقه امره منك الحفظ بعد ذات لو في طريقه امره منك وهركب بسطونه اتو الجرار ذات لانه الجرار مين ها وهو صاحب طريقه منحرفه ما هينت التوحيد لان الذي علمك هو مشرك في ذات مقاط فيبقى الكلام في ذات المقاط ضمن على مسد وقالوا كل ما اقول لك فانت اسمع الكلام يا اخوي بنتكلم عن ان السمع لسه مع السمع القران الكفار كن سبب دخولهم لجنه انهم كان اظب شيءا يستمع القران و... واستماع القران اي في باب البيان ولذلك حذر القران كما قال تعالى وقال الذين كبروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تظلمون النبي عليه الصلاه والسلام من كان يقول التوحيد واذا ذكر الله واحد ماذا يقول له ولما يجيء الايات الجماعه كان بيذكركم يصفقوا يصفقوا صوتكم عالي ودقوا بالصفائح من صحه العباره ده ليه عشان اسرق الناس عند سماع القران نفس الشعاله نفس الشعاله مرات بنقيم محاضره جمزاه يبقى عصبيه عشان بيقولوا الله قال الرسول قال شغل لك النوبه قبل ما ننام ده الاجابه ده كله عشان ما تسمع وما تسمع وميزمات متتكلمش معهم وقال ذلك وقال ذلك كفر لا تنصوا لهذا القران رغم انا بتكلم ورفضوا ان يتبعوا ومنعوا غيرهم من ان يتبعوا عشان كده بتتجول العلماء بتاع القران بس في واحد بعض البنات ما يسمع وكانوا لا تصعون سبعه في الراد في المواصلات العامه مرات احيانا بيكون في سواق محترمه بشغل القران بس ولا شرايح زي بتاعت دي فينا اول مركز من قراب الازوار لو سمحت حط الصوت شويه انت بقى لك الصوت ما علاقه صوت ربنا راك موجود طبعا عنده ايات من القران هو كان بيلده له له له حتار قران دقي قران يا كلب نجر دقي بالله نسيت لاقي حاجه ريقه قران فرح والله صح والله ما لنا غيره ما اسمع وقت الصوت تشغل له قصائد الهبر و ملو بالله أهل الصد شوية الهبر و ملو حفروا البير جابون و دلو بير تبا تسريه ليه ابوك انت و الأن فالنصيبه ده دين لها تلاجبه الله عده وجل بالهبر و ملو إذا عمل عنك ذكر تلين هاي باشنون الهبر و ملو حفروا البير حسن ذا ذكرت تلاجبه الله بابير والقرآن ذا الذكر ولقد يصنى القرآن الذكر فهل المذكر؟ لا لن تتربى القرآن يا سواء لأي نوبات؟ نوبات وذاك الله عشرين عقل كواريف بدعوك بأربعة تسعف أربعة عشرين بأربعة تنخلنا مع أربعة تمرقنا بالأربعة لا تلاقي أمر الأربعة عندي تخش الجنة أنت مجنون في الموقع تتجر القران ولولا كنا في الذكر الحمد لله ذكرنا ذكر جد وينو الذكر سعر الليل اللي جرد قرش ده ذكر لاهلهم وفرج ده ذكر خداتك يا بابا دي تنو شعبيه دي بدع على الاده القران اقرا القران وتكلم عن قوله ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عن مسؤول اقرا سوره النمل تعالى كل ما انقي فيها, فيها فوند وده منظر من القيامه خلي بالك الله عز وجل بيجيبوا الجماعه كيما كيما الملائكه تقبضهم مكتفين مقرنين دائما غلات القران بتاع النار ما بالمسافر مكتف في نار له رباطها ساهس موضوعك منتهي تاكلك حواليك سعاده زي ما غيرت انها يعني في سقر وما ادراك ما سقر لا تنقي ولا كمر رميتك في سقر في التفسير قال طوال تاكل جلدك ولحمك وعضامك انت لا جاتك نار زي دي في نار ضربه بتا... ضربت لك يعني نص كيلو في نار اكبر نار والله ترمي 1 كيلو كالجبافي ما, ما ممكن يقول ما عملي نار ثلاث ساعات وقعدت محل ما نجت لكن صخر زي رميه كانت فيها كده جعله لا تبقي ولا تذبل رميته تقطيع تاكل جدا مسخنه جدا وتاكل لحما وظامر تقر مش باب حدا وهو فيها ما كتب يبقى كلما القيا فيها فوج يبوك الملائكه كلما القيا فيها فوج بعدين قبل يرموك في جهنم يتكلم عن الكفار وبيتكلم عن السمع والبصر الايه قبل ان يلقى هؤلاء في جهنم يسالون عن السبب الملائكه تسالهم عن السبب كلما القيا فيها فوج فعلوا مخذلتها ما يهنم فيها خزنك ملائكه لاقون شداد لا يعصون الله ابدا لهم بفعل بارون فبذلهم لهم الم ياتكم نذير انت يا مشرك كنت بتقول عند الشدايد اذا الحقم وتوزعنا اه بناديهم بناديهم خليتهم طلب تناديهم اه اعتقد كانه الشيخ بيعمل غرض حاج التصوفيه دي بنت الجنه بنت بعض ذرى ما تكلم ما كلموا رسول ما لكم ناس كلموكم قال لكم بالغلط الم ياتكم النذير الجواب قالوا بلا بلا قد جاء النذير جوال الرسل تكلموا وجو جماعه الفتيحاب كلمنا وعمل لنا مشاكل فكذبنا قلنا ذاهاري والله وعلى كلامك انا بقول لك اهدافك كذبنا وكنا ما اندماو بالشرح طبعا انت ما دام تقول يبقى تقول لك ده ما كلام الله زمان قالوا ان هذا كلامك انت الان نحن بقول لك ده كلام ذاهاري قول القران ونسخ القرآن. القران الكلام هو الكلام يتغير تتغير الشخصيات ويتغير اللفظ لكن بيبقى المعنى كلما القيط يا خلد سالهم خزنتوا الم ياتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكرة. ذمنا وقلنا ما نذلوا شيء انتم الا في ضلال كبير ورب ضلاليهم ضلاليهم والله ان احنا مع ابواتنا كان نمشي يعني حتمشي انت شويه بس خلي روحكم قول وقالوا وقالوا ذا الشيء وقالوا لو كنا نسمعه او نعقله ما كنا باصحاب ثائر ففكروا بمذنبهم فسحقا لأفحاب السعين السبب الذي أدخل هؤلاء الجهنم أنهم لم يكن نساء رفضوا السبب وهذا الشغل من الأشيوخ عندما يدون يضلت يقول لك أعمل حسابك يا ولدي هذا العصيك فوصيني بجنوب أعمل حسابك ملوها في ذلك أعمل حسابك شلو يعني شايل لهم سكاكين؟ بكتل الناس عندهم العصي؟ لا تسمع لهم معهودة ذات الملكة لذاته أربو الأواء تسمع لهم فالله قال ليك أسمع فبشر عباد إنك خري يا الله دول. وما أنت عدد الحق من الباطل كيف والله بداك أسلم الحسن الجنوب فبشر عباد الذين يسمعون القولة فيتنعون أسمع أسمع للقرآن أسمع للسلق وميز أداك عقل أنت فاهمت كلامين ولذلك السبب هو قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا على اثار الشاير فتربوا بذنبه فسحقا تؤخذن طبن وبودا لاصحاب الشاير اقول قول هذا واستغفر الله لكم فاستغفرو من كل ذنب انه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسدة إلى مدين يتواصل الحديث في فقه الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هؤلاء الناس عن الكفار الله سبحانه وتعالى بيّن إن كانوا يكون فاقد عقيدة وعقيدته خريبة كعقيدة المشركين كالعقائدة التي يدعو إليها المتصوبة بفكره مصطوفي هذا الدخيل على الإسلام هذا الفكر المبتدع الذي ليس له علاقه مع كتاب الله وليس له علاقه مع شكر لما تكون بتاخد الفكر ديت وتكون صوفي كلامنا ده ما بتفهم والله سايب ما بتفهم ليه ليه اصلا انت عقيدتك غريبه صاحب العقيده الخرمه هذا ليس حر عبد الشيطان وبالتالي الله عنده جل جل الناس دول المشركون قد يستمع بعضهم الى القران ولكن لا يستفيدوا من السمع وده حال كثير من الناس اللي هو ما بده تجرب عشان اسمه يسمع, يسمع كي يعمل في ناس تسمع له وتجيب له الايه تخيل يقول لك انتم وهمير لا ما وهمير قالوا وهمير خليناه ما خليكوا يا موضوع شنو غلينوا عليه بنركوا عليه موضوع كيفك موضوعك وخيرك بتنادي على الله ما مشرف ما مشرف لا مشرف دي بالدليل تجيب له دليل والدليل واضح عليه انه مجرد لكن بيسمعه لكن زي السبب تاعو مشكين ما بينتبهوا تقول له قال تعالى ها ومن اظل اسمح لك خاطي ظن ومن اظل مما يدوم دونها ملا يستجيب له الى يوم القيامه وهو من دعائم غفرته واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين طب اولاد الايه الايه يا اخي عبد الله من من من الانسان الذي يدعو غير الله ما هو وكانوا بعبادتهم اي بدعائم كفار دعوا كفر وجيب لي ولا يتكلم يعني ليه كده انت فاهم كلامي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين كفروا من عبادتي سيدخلون جهنم داخله تجيب له و... وجمله ورقمها لايا رقم 60 او 60 من سورة الاخر وتجيب له الايه الثانيه واسمع سامع وا و... و... واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي واليوم لعلو لشدوه ويأتي بالله الحديثة أن أعتلم أن عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم كنت رديف أو كنت قلب من أعتلم فقال لي يا هلام إن يؤلمك كلمات يحفظ الله يحفظ أدوه دي الله أدوه إذا سألت فاتأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعي يا رب لو أن الأمة اتبعد على أن ينطعوك بشيء لا ينطعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو أن الأمة اتبعد على يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك هفلحت الأقلام وجفت رسوله باحت الكلام ده كله وسامه وقال لكم ما قالوا اجيكم الوجم السعودية انا انا ما يأكل زمني سأكل ماذا الله عز وجل قال انت عارف واذا قيلوا نتبعوا مع انذر الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه أبان أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا تدون ومثل الذين كبروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ما معنى هذا الكلام الا الذين الكفار الايه رقم 69 انتهت على 300 بعد 100 وال70 بعد ال100 من البقره واذا قيل لهم اتبعوا ما عند الله الرسول قال لهم كده نحن العام بنكرر الكلام ده بنقول لك اتبع ما عند الله مش صار فينا انك تكون في انصار سنه ولا كده ما ما تحتفل مع المدعوه إن الا انه تقف معايا ولا تجي وراي ولا ان ده لا اتبعوا ما عند الله طبعا ده خطوه واحده قالوا بل كما اطيعنا عليه ابا نفس القضيه ما حتى بالله الايات لانه مشرك يعني تاخذ الشيخ بقى اللي ما الغرب بدي على العقيده الوسخه تبعتوا في فيها دي كلها كذب في القران بيقول لك, لك باتوا وهابي. والله بقول لك والله باثوا بالدنيا وهذه والله انا ابويا الشيخ ما خليه وكان يودي لي جهنم روح الله يعادك انت وشيخ روحك ان ارجع جهنم ما بيشيلك فاتحه انت يعني كثير على جهنم قالوا ها بدنا نستروا ما 2000 علي ابا ربنا سبحانه وتعالى قال او لو كان اصحاب هذه الحجه انت فتاك بتتابع اباك تاخذ ابوك ده غادي يكون ابوك الشيخ وغادي يكون ابوك ولدك لانه اصلا ابوك ولدك ووصلك للشيخ ما فينا نسقطها ارسلوا للشيخ عن طريق ابيجي ابوه دقه جد فيه مغلب قال له يا ولدي طبعا زي ما عرف ارسل لي كلها ثمانيه بوصيط تكون ثمانيه بعدين بقى للبيت ابو الشيخ يزاب لهو دغى جد دغى فشلو في الولد مغرب ابوك دهي مغربك برضه مع ابوه ده كان في مغرب ركبوا الطريقه دي ولا هو مسلم ولا انصار مهري ولا بلاغاتي قال انت فاهم يابن البيوت شيخ مش انت بعدك ابوي شيخ بل نتبعه مع الفينه عليه ابانا انت تبقى الشاهد ها انت لا شريعه ابوك ده فخرك وحدك اولا كان اباهم اذا كان ابوك قال غلط تمشي وراه او هيوشك ابوك ببر الوالدين اوع ابوك يوشك يقول لك يقول زي ما الله قال واضربك لاتا عبدوني الاياه وبالوالدين احسنه فضل الله العظيم انا ابوك اتبع كلامي اروح معايا الشيخ ده قول له هو اما ده ما يتخلي لوالديه انا ما بمشي وراه يقول ما حق مننا كلنا نادم ما حق مننا ويقال ما بعد من بيتورط معاك ها وإن جاد الله ان تشرك بغير ما ليس لك به فلا تفهما وفاحلهما في الدنيا معروفه واترك سبيل من هنا الى ثم الى ما جوهونه بيكم لا نقطع او ايوشكهم ويكالون يذهب في ذلك كما قال اعلم كل موجود مولود على الفطره فابراه اما يهودانه وعما ينصره واما يمجسانه الابن ثلاث دور كبير جدا في ظل الاسره يا بغاكه مسلم يا بغاكه نصراني وذو سرلي ولا يهودي ولا انصار ماضي وانت خليك حر او هل الجماعه دي اللي اتكلمت عنهم واذا قالوا نتبع ما عند الله قالوا بل نتبع مع الفين عليه ابانا ولو كان ابوم لا يعقرون شيئا ولا تدون ذل اقل وما اول الذين كفروا واي ذو يرد كلام الله بعد قدموا لي وعدين وما يلقى لدى دليل يقول لك والله كان يوديني جهنم هذا كافر حلا. يقول لك والله يبواتني ذلك من خليهم ؟ أنا أقدم لك القرآن اتمنى هذا الله يقول لك والله يبواتني ذلك من خليهم ؟ هذا الله قال الكافر ليهذا كلام الكفار ومتى الذين كفروا هذا ذلك كمتى الذين ينعقوا بما لا يسمع أي ذول كافر هذا مثلا أي ذول صاحب عقيدة يعني منحرفة يا موسي ما سلو اما قال ذلك على ما يا زي البهيمه تعبد البهيمه وخرجوا من ذلك القلب ارايت ما اتخذه الهوا واه او انت تكون علي وكيلا ان تحسب ان اثرهم يسمعون ويحكلون انهم الا كلمه عام بل هم ضلوا سبيلا فالالبهيه البال غرمات تفهم انت اللي قلت لك غرمات تفهم وما قال, قال وما تنجدين كفر وكما الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء اول نداء صم وبكم عمم فهم لا اقرا يعني ادور بالجمله والايات والحديث وبعض اهله يقول لك والله يا شيخ ما بتفهم لا قال لي الراي كاعد برايه لما لما تقول له غرمه يقول لك تك تتجي كده امشي له هناك تك تمشي كده اللي غرمه ما بتفهم كلمه تك انت اللي قدام غرمه انت حنت جات لك تك معناها امشي كده كيف تسمع الصوت الغريبية تسمع الصوت لكن لا تفهم هذا نفس القضية المشرب الذين عنده عقيدة بالعقيدة الشركية بنادي غير الله ويعتقدها في التصوفية للشيخ برد الجنة وبنفع ودر ومسك الكون إلى هذه العقاية الخاربة التي نشأ من قصائد هذا ما قال جنوزي المهيمة تسمع الصوت ويقول ماذا فأنا لم يعتقدها الحمد لله في العالم قلت له أخير لأه الأهل العلم لا تعرف لأي شيء صم بكمن لم ينطهم فهم لا يحكم ان سمع وسوف يسالك ما انه دل في ان تزرع نفسك ما لم تزرع وده برضه في تفكير ايه كما قال العباس في باب المسؤوليه ان يقول الرجل سميت وهو لم يسمع وده برضه في الجواز اللي هو مثلا بيقول لك يا اخي سمعنا والله دول ساعه حاجه كفر الناس دي كلها وا ما غرق غرقا سمعته ولا قال سمعت وما سمع قال له واحد ساكت وقال له ذاته ما سمع والكلب بيدخل دائما في انه قالوا وقلنا مرات واحد يقول لك سمع الكلام ده بيعض عليك ولا سمع ولا حاجه لكن صاحب صاحب هوا يريد ان يبذل لينشر باطله فده بعدين الله بيتعاقبه دي ما سمع بنين واصل في فك الايه فاليه ضعين كان الكلام في ان السمع الموجوده لثمنتها لكن المنبر لا تكف لنواصل ببقيه الايه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا في الخوبه القادره بحول وقوتي اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر من كل ذنب انه